Szanowny he Panie صراط الذين أنعمت عليهم غير المغرب عليهم ولا الضالين أمين إذا جاء نصر الله والفتح لفضيله <تصفيق> فسبح